حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر في برنامجكم فبهداه مختده نتحدث عن قضية عظيمة أصخلي لي بسمعك إلى قول الله سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرعون ذلك الطاغي الكبير الذي ادعى لنفسه الإلهية فقال أنا ربكم الأعلى ومع ذلك الذي يعلم الله عز وجل أنه لن يسلم ولن يدخل في الإسلام وأنه لن يدخل حضيرة الإيمان مع ذلك الله عز وجل يوصي موسى عليه الصلاة والسلام وهارون بأن يقول لفرعون قولة طيبة فقول له قولا لينة لعله يتذكر أو يخشى مع أن الله عز وجل يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى وفي آية قرآنية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى يا سبحان الله والله إنني حينما أقرأ هذه الآية أقول فرعون من أكثر الناس عداء للإنسانية والبشرية وعداء لله عز وجل ومع ذلك يوصل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون أن يقول له كلمة طيبة كلمة فيها زكاوة لقلبه لأنه يتذكر أو يخشى لأنه يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من تلك الوحدانية ويخشى الله سبحانه وتعالى هذا درس عظيم لمعشر الدعاء أن اللين والرفقة من أهم الخصائص والخصائن التي ترقيهم في دعوتهم والتي تجعل دعوتهم مكسوبة عند الخلق وتكون دعوتهم رائجة عند الخلق لأنهم يوصلون كلمة الحق وهو الله عز وجل إلى الخلق والداعية الحق كما يقول الإمام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه يعرف الحق ويرحم الخلق أنت تعرف الحق وترحم الخلق. ربما في يوم من الأيام كنت من ذلك الناس. ربما في يوم من الأيام كان ذلك الداعية على ضلال مبين. فهداه الله عز وجل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. حينما يمن الله عليك بالهداية، يمن الله عليك بالطاعة. عليك أن تنقل هذا الشعور بلسم الإيمان، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، الذوق الإيماني إلى الخلق جميعا. هل تنقله بالغضب بتكشيرة الوجه بالشدة بالغضب وإنما تنقله أو تنقله بالرفق واللين والهدوء واللطف لذلك أيها الأحبة الأكارم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك كان رفيقا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ما ألف الله عز وجل بين قلوبهم إلا لأنهم رأوا ذلك الرجل الداعي الهادئ الذي عنده من السكينة وعنده من الهدوء وعنده من العلم وعنده من الرفق وعنده من الحلم ما يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يجابه به أولئك القوم الذين أيها الأحب الأكارم ربما يسطوا عليه ويؤذوه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعاملهم بالحسنة وقولوا للناس حسنة وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا قولا سديدا هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ننظر كذلك إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب والده فيقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهذك صراطا سويا لاحظ خطابه مع والده يا أبتي يقر له بالأبوية ويدعوه إلى الهداية ومع ذلك والده يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا انظروا يا إخواني كيف والده يخاطب ابنه إبراهيم إبراهيم كيف تعامل مع والده هل شد عليه هل كان قاسيا عليه مع أن والده قال له اهجرني منك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوالده سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا هذه الكلمة سلام عليك ماذا تقع موقعها في قلب ذلك الأب الكلمة الطيبة صنارة للقلب الكلمة الطيبة الرفيقة اللينة التي تخرج من روح هفافة رفافة شفافة تأسر القلوب وتأخذ بمجامعها لذلك أيها الأحبة الأكارم ما كانت طغاة ولا أولئك العتاول من أهل الإجرام يتهمون الدعاة إلى الله من الأنبياء في أخلاقهم حتى بعد دعوتهم ما كانوا يسبونهم من ناحية خلق كانوا يعلمون أن خلقهم من أحسن الأخلاق أنهم على رقي في الأخلاق لكنهم أيها الأحبة يصدون عن دينهم لأنهم يعلمون أن أولئك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يأخذون عنهم ما اعتادوا عليه من تقاليدهم وعاداتهم وأعرافهم البالية التي كانوا يسيرون عليه على مبدأ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو وإنا على آثارهم مهتدون لذلك تعرضوا لهم من ناحية دينية أما من ناحية الخلق فانظروا أيها لحبة الأكارم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة كان كفار قريش لا زالوا يأتمينونه على أموالهم وعلى أماناتهم والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن كفار قريش أخذوا الكثير من أموال صحابته وسطوا على كثير من أموال صحابته إلا أنه أبقى عليا عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه ليبقى نائما حتى يرد الأمانات إلى أهلها رفق ولين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأحبة قل ما نجدها إلا في حياة الدعاة إلى الله عز وجل من أهل النبوة والرسالة والإصطفاء الإلهي الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للدعوة لدينه وهذا نوح عليه الصلاة والسلام انظروا إلى خطابه الحاني مع قومه يقول لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أن ألزمكموها خطاب أيها الأحبة الأكارم عقلي خطاب عاطفي خطاب النصح خطاب الرحمة بالخلق لأنه يعرف الحق سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة كان يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط كان من أعظم الخصان والمبادئ في مسائل اللين والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل في منهجية التغيير والإصلاح عند الأنبياء والرسل مبدأ النصيحة ليس مبدأ النقد الذي ربما يكون فيه نقد عقلي فقط وإنما مبدأ فيه نصح من ناحية عقائدية ونصح من ناحية إيمانية ونصح آخر من ناحية عاطفية وجدانية وانظروا إلى خطاب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يخاطبون قومهم هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وهذا محمد بن عبد الله يجعل الدين كله في النصيحة فيقول الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما في الحديث الصحيح فإذا أيها الأحبة الأكارم كان من منهجية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النصح وهو إرالة الخير للغير مع لطف تعبير وحسن إيضاح وبيان حجة حتى يتألفون قومهم لذلك أيها الأحبة الأكارم كانوا من أكثر الناس امتثالاً لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من مبدأ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أحبة في الله وقد يعرض كثير من الناس ويكذبون الدعاة إلى الله عز وجل ويعرضون عن هذا الدين بالكلية بعد أن يستنفذ الداعية قصار قدرته وجهده وطاقته ويحاول قدر الإمكان أن يوصل ذلك الحق إلى أولئك القوم لكنهم يعرضون فهل يحق للداعية أن يظهر شيئا من الغضب أو الشدة على قومه خاصة حينما يحاصره ويشد عليه هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير تابعونا ولا تبتعدوا عنا ثوان معدودة وأعود إليكم بإذن الله عز وجل أولئك الذين هذا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد حينما يستنفذ الداعية قصارى جهده وقدرته في الدعوة إلى الله عز وجل ويعرض أولئك القوم عنه ويسبوه ويشتموه ويكونون أهل بذاءة هل يقابلهم بالبذاءة؟ كلا لكنه ربما يسمعهم كلاما فيه إنذار وفيه تقريع وفيه توبيخ وفيه تهديد ولهذا أيها الأحبة الأكارم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لقومه حينما اشتدوا عليه قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه كفار قريش وتكلموا عليه ووبخوه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فدعا على قومه لما استعصوا عليه وأنزل الله سبحانه وتعالى آية الدخان حتى نزل بقومه من الجهد والضيق والضنك ما الله به عليم حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر حتى ما كان ما كان أولئك القوم يستطيعون أن يروا السماء فيروا ذلك الدخان العظيم فيكون الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم بعد ذلك يبين الله عز وجل أنه سيكشف ذلك العذاب عنهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل ببيت خيرا أدخل عليهم الرفق أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك نجد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا مثبورا يعني مبتعدا منكلا بك هذه الكلمة فيها قسوة لماذا قالها موسى عليه الصلاة والسلام؟ لأنه استنفذ قصار جهده في الدعوة إلى الله عز وجل لفرعون وفرعون أعرض عنه بل قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا فأجابه فرعون فقال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ولذلك ولحبه حينما أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء الذي يخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن فرعون لن يؤمن دعا موسى على قومه قال ربنا إنك آتيت شرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل أن ينتقم من قومه الذين سخروا منه وآذوه فقال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر هنا أيها الأحبة الأكارم نجد أن نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا على قومه كان في أواخر الأشياء دعا عليهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش حينما قال اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف لكن هذا لا يكون في أول مرة ولا في ثاني مرة نوح عليه الصلاة والسلام متى دعا ذلك؟ بعد تسعمائة وخمسين عاما في الدعوة إلى التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم دعا ذلك بعد أن مضى في دعوته بضعة سنوات وهو يدعو أولئك الكفار لكنهم لم يستجيبوا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقرعهم ووبخهم لكي يشعروا بشيء من هذا الشعور الذي سيصيبهم وينالهم يوم القيامة إن ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى لكن الداعية بشكل عام عليه في الأصل أن يكون لينا هينا رفيقا وهكذا أيها الأحبة الأكارم لكي يكسب الناس ولكي يكون رحمة للناس ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نعمة مُسدى ورحمة مُهدى إلى البشرية جميعا وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء هكذا كان حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يقصد الداعية ليس غضبا لنفسه وإنما غيرة لدينه قد يقس الداعية وقسوته كما يقول الشاعر فقسى ليزدجر وميك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه قد يقس الداعية لكنه لا يقس ببذيء الألفاظ ولا ببذيء العبارات ربما تكون قسوته زيادة في الصوت العالي ربما تكون قسوته في إنذار قومه من الخوف من النار ربما تكون قسوته بأن يبين لهم أن طريقهم الذي سيسير عليه طريق يودي بهم إلى الحضيد في الدنيا لا في الآخرة كذلك لأن الآخرة هذا سيكون لا محال إذا بقوا على هذه الطريقة قد يقص الداعية لكنه أيها الأحبة الأكارم قصوة كقصوة الأبي على ابنه قصوة تجعله يرجع مرة أخرى وإن كان هاجرا فهجره جميل وإن كان قد غلى فيه أناس بالقدح والشتم فإنه يصبر صبرا جميلا ولذلك سلوة الداعية سورة المزمل هذه السورة يمكن أن نسميها سورة الداعية الله سبحانه وتعالى ذكر فيها سبحانه وتعالى فهجرهم هجرا جميلا وقال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا وقال الله عز وجل في سورة أخرى فاصفح الصفح الجميل هكذا أمر الله عز وجل الداعية كما يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فلنصبر صبرا جميلا ولنهجر هجرا جميلا ولنناسلت نصفح صفحا جميلة، ولتكن جميع دعوتنا أيها الأحبة الأكارم محفوفة بابتسامة كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسب في وجهه ابتسامة الداعية في وجه المدعو تجعله يألفه تجعله يرتاح له هذه الابتسامة أيها الأحبة الأكارم تخلق في قلوب كثير من الناس شيئا عظيما ربما توصل هذه الابتسامة أبلغ من ألف كلمة حانية متدفقة أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعلنا وإياكم من أهل الرفق واللين وأن يجنبنا وإياكم الغضب لأنفسنا والشدة على الخلق إنه سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب الدعاء هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته